بسم الله الرحمن الرحيم عمل دائم وجهد مستمر من زعيمه يعمل عملا جاهدا ودعاته من يهود ونصارى ودعاته وكل أقلف مشرك يفسدون الشعوب والأمم ويجرونهم إلى الهاوية بهذا الهوس والخبل الذي لا تفيق منه مجتمعاتهم المعاصره الغارقه بالانحلال الخلقي والنفسي يا اختنا هم ساقطون إلى الحضيض لا تغر فصارت المراه للاسف الشديد قلعوبه في يد مصمم الازياء والتجميل قلعوبة حتى اركبوها المركب الصعب وعملوا على جعلها طعما للافساد والانحلال كفى عبثا باللباس لن نتحدث عن العباءه انما سنتحدث عما عم تحت, تحت العباءه ما تحت العباءه شؤون الدين والازياء وملابس النساء شؤون الدين وعالم التجميل للمراه كفى عبثا باللباس لباس لا يستر العوره يباع في البلاد التي يصنع فيها اولا وهي بلاد الغرب. وعلى راسها عبيكه عليها لعنه الله تجد فساتين طويله لكنها من غير اكمام او تجد اشياء اخرى مفتوحه عند الظهر او من جهتي البطن والظهر وهذه فساتين اخرى طويله لكنها في غايه الضيق وتجسد مواضع العوره بالنسبه للمراه وتملك ازياء اخرى الى الركبه اخرى الى منتصف الفخذين وربما كانت مفتوحه ايضا من الخلف وشيء وتلك شفافه تظهر الصدر والظهر واليدين وشيء وتلك لها قمم واحد فقط وتنانين وتنانين تلك تنانير ايضا قالوا لها الستريتش وتلك النوره قصيره الى اعلى الركبتين يقولون لها الميني جوب وبناطيل. بناطيل بناطيل جلديه لامعه تعلق بالجسم شده ضيق وهناك الوان اخرى لا تلبسها المراه تعرف الحياء والحشم انما يلبسها المراه المترجله والمسترجله المراه المتشبهه ومسترجلة. سؤال منطقي لماذا تفعلينه جواب عديم هكذا الناس يلبسون تطور مدني صار خلع الاكمام ومن البديهي اكثر خلع الازرار ومن البديهي اكثر اكثر لبسه القصير جدا والضيق جدا والمسكوب بكل الجهات جدا جدا جدا, جداً, جداً عبثا باللباس ضعف قوامة الرجال في البيوت فصار النساء في كثير من الأحيان يدبرنا ويلبسنا, ويلبسنا ما شئنا والأسباب. ضعف الوازع الدين لدى بعض النساء والأسباب. القنوات الفضائية والأسباب. والمجلات الهابطة حرص النساء على الموضة والرغبة في شراء كل جديد كفا عبثا جرأ باللباس قيل لإحداهن لماذا ترتدين البنطال فقالت لأنه الموضة قيل لها هل تعلمين أنه حرام فماذا أجابك قالت قولي والله جرأ فقل ذلك على سبيل الس شفى الكفر وأخرى سئلت هذا السؤال فقالت لي السائلة لا تقولي حرام فقالت لها بل هو حرام فقالت من قال فقالت أفتى بذلك رضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين فقالت الحمد لله أنه ليس ابن باز جر وأخرى وجه إليها هذا السؤال فقالت أريحي نفسك لن أقتنع جر فقيل لها أما تعلمين أنه حرام فقالت جر فقيل لها وماذا عملتي فقالت أوه يا لطيف كل شي عندكم حرام كفى حرام. عبثا بل بل حكم الاله ولا يبدين زينتهن الا لبعلهن او ابائهن او اباء بعلههن او ابنائهن او ابناء أبنائ بعلههن وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا انزل الله من الفتن ماذا انزل من الخزانه من يوقظ اصحاب الحجرات كل من كاسيه في الدنيا من تشبه بقوم فهو من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وهذا قول عائشة لم تؤمن بسورة النور رضي الله عنه رأة وعلا. تلبس هذا وكيف لو رأت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الخلاعة بالبربات يا أختانا أنت العفيفة والمصونه الحياء والحياء تاج للمراه فاذا ذهب الحياء فعل العفاف فعل العفاف السلام فإلى الله المشتكى صد الشموخ للانتاج الإعلامي تقدم كفى عبثا بلفظيله الشيخ الدكتور خالد بن عثمان سعد أيها الإخوة حديثنا في هذه الليله عن موضوع لباس المراه وقد كثر السؤال عن احكام لباس النساء نظرا لما تفشى في اوساطهن من التبذل في اللباس لا سيما في مثل هذه المواسم في الاجازات حيث تكثر المناسبات ومن ثم يكثر هذا الاخلال بقضيه اللباس حديثنا سيكون باذن الله عز وجل في 70 نقطه الاولى عن شان اللباس وارتباطه بالفطره والديني والايمان الثاني عن العوامل التي تؤثر في تطور اللباس والثالث عن لباس النساء في هذا الوقت والرابع عن اسباب هذا التحول الذي ابتليت به مجتمعات المسلمين في هذا الباب والخامس عن شبهه لطالما رددها كثير من النساء وهي ان حدود العوره عوره المراه امام النساء هي ما بين السره والركبه والسادس عن حكم هذه الالبسه التي تبرز مفاتن الجسد والسابع عن علاج هذه الظواهر اللباس وارتباطه بالفطره والدين والايمان ان اللباس ايها الاخوان يرتبط ارتباطا كبيرا بالوجود الانساني من اوله فالله عز وجل حينما خلق ادم صلى الله عليه وسلم وخلق زوجته حواء واسكنه الجنه خاطبه بقوله على سبيل الامتنان ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى فكان لباس ادم وحواء عليهما السلام من ثياب الجنه وزينتها فلما اكل من الشجره انزاحت عنهما تلك الالبسه والثياب وبدت الاورات فتفق يخصفان عليهما من ورق الجنه ويضعان ذلك سترا على عوراتهما كما قال الله عز وجل فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه فهذه المبادره ايها الاخوان الى تغطيه العوره التي انكشفت بسبب الاكل من الشجره هذه المبادره السريعه من ادم وحواء الى ستر العورات تدل على ان ستر العورات انه امر فطري مغروز مغروز في كيان الانسان وهو من صميم فطرته كما ان ذلك ايضا يدل على ان التعري والتكشف انه خلاف الفطره وانه يدل على نقص الحياء وان التعري انما هو من عمل الشيطان وتزيينه كما قال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلك الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين فالشيطان وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وكما قال الله عز وجل فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوئاتهما والله عز وجل يقول مخاطبا لبني ادم يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما فابليس يعمل عملا جاهدا من اجل تعريه هذا الانسان ومن اجل كشف سوءته فهذه الايات تدل على اهميه هذه المساله وعمقها في الفطره البشريه فاللباس ايها الاخوان زينه للانسان وهو ستر لعورته الجسديه كما ان التقوى ستر لعوراتنا النفسيه والفطره السليمه المستقره تنفر من انكشاف العورات الجسدية كما أنها تنفر من انكشاف العورات النفسية وبهذا نعلم أيها الإخوان أن أولئك الذين يحاولون تعرية الجسد من اللباس وتعرية النفس من التقوى والحياء أنهم يعملون على سلب الإنسان فطرته وهؤلاء إنما يريدون إسلامك وإسلامك الى عدوك ابليس الذي كان سببا لنزع لباسك من اول مره فالعري ايها الاخوان سمة حيوانيه بهيميه لا يميل الانسان اليها الا حينما يرتكس الى مرتبه هي احط من مرتبه الانسان وان رؤيه العري جمالا انتكاس في الذوق البشري بلا مريحه ودليل على تخلف التفكير ولا زلنا نرى ايها الاخوان الى يومنا هذا اقواما يعيشون في مجاهل الغابات في افريقيا يعيشون كما ولدتهم امهاتهم وهؤلاء الاقوام لهم اخوان وصل الاسلام اليهم فكان من اوائل ما قدم الاسلام لهم ان قدم لهم قضيه اللباس وستر العورات فهؤلاء قوم جاهليون حينما ياتيهم الاسلام يقدم لهم لونا من الوان الحضاره والرقي ويكفي في بياني ان قضيه التعري انها من امور الجاهليه ان الله عز وجل نهى امهات المؤمنين عن ذلك بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فالجاهليه الاولى التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت المراه تخرج مبديه لنحرها ويخرج شيء من شعرها تخرج هكذا امام الرجال فنهى الله عز وجل امهات المؤمنين عن هذا التكشف والتبذل فقال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فدل ذلك على ان التبذل في اللباس وان كشف العورات انه من اعمال الجاهليه وان المراه التي تبدي جسدها والتي تتبرج وتتكشف ان فيها من خصال الجاهليه بقدر ما فيها من التكشف والتبذل كما دلت عليه هذه الايه الكريمه فالمره التي تكون متحضره حقيقه هي المراه التي تحتشم هي التي تتمسك بتعاليم الاسلام على خلاف ما ينطبع في اذهان كثير من المسلمات او من بنات المسلمين ان المراه التي تكون محتشمه انها امراه متخلفه قديمه انها امراه بدائيه والواقع عكس ذلك وذلك ان المراه المتمدنه المتحضره هي التي تستر العوره خلافا لما عليه كثير من امم الغرب والشرق الكافر من ارتكاس الى الوحده التي انتشل الاسلام الناس منها ونقلهم الى مستوى الحضاره بمفهومها الاسلامي الذي يستهدف بقاء الانسان في احسن تقويم نقول هذا كما نقول بان العري النفسي من التقوى والحياء نكسه حقيقيه ايضا وقد جمع الله عز وجل بين الامرين في قوله يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوري سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذالك من ايات الله لعلهم يتذكرون قال عبد الرحمن ابن اسلم رحمه الله يتقي الله فيوارى عورته فذاك لباس التقوى فهناك تلازم ايها الاخوان بين لباس العورات الجسديه وسترها وبين لباس العورات النفسيه وهو التقوى وكل واحد من الامرين يؤثر في الاخر سلبا او ايجابا فاذا رزق العبد لباس التقوى واستقامت فطرته صار العري في عينه قبحا فاكتسى جسده بما يستر الاورات ومن قلت التقوى في قلبه قل حياؤه وانتكست فطرته فصار يرى حسنا ما ليس بالحسن وبهذا نعلم ايها الاخوان ان ستر الجسد والحياء من تعريته ليس مجرد عرف بيئي كما يحلو لدعاة الشيطان ان يسموه انما هو دين وتقى وعفاف وشرف وحياء وفطره وشريعه الهيه تميز الانسان عن غيره فاذا فقد الانسان هذه المعاني لم يبال الله عز وجل به في اي واد هلك ولذا نجد من خوت نفسه من التقوى والحياء وانعكست فطرته يرى الستر عيبا ونقصا وقد كان المشركون يطوفون ببيت الله الحرام عراتا كما ولدتهم امهاتهم الرجال والنساء يفعلون ذلك على حد سواء كما قالت احدى النساء وهي تطوف بالبيت عاريه اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وكانوا يرون ذلك كمالا وزينه ولا يرون به غضاضه البتة ولما قدم المسلمون الى مكه وطافوا ببيت الله الحرام بلباس الاحرام امتثالا لامر الله عز وجل في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد عيرهم المشركون و راوا ان ذلك خللا قد وقع فيه فهكذا تنقلب الموازين وتمسخ الفطر والنفوس والتصورات والقيم فما تفعله الجاهليه القديمه يشبه تماما ما تفعله الجاهليه الغربيه بمجتمعاتها المعاصره ومن حاكاهم وتأثر بهم من غيرهم وهذا كله ايها الاخوان لا يخرج عن الانتكاس المقيت الذي انقذ الاسلام الناس منه وان يدعوا انه رقي وحضاره وتقدم ليخدعوا السذج من الناس فيتوهموا ان التحضر بنزع اللباس وان المراه المحتشمه بلباس العفاف امراه متخلفه تقليديه فالمسخ هو المسخ والانتكاس عن الفطره هو الانتكاس وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين وان اختلفت الاسماء والالقاب فما فعله المشركون عند الطواف كان نتيجه لتبديل دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي تولى كبره عمرو بن لحي الخزاعي كما ان العري المعاصر بجميع اشكاله وصوره يقف وراءه شياطين من بيوت الازياء العالميه ومصمميها والشركات التجميل ودهاقنتها فيصدروا صيحاتهم مرات في كل عام وينعقوا بالقطعان الهائمه العاريه في ارجاء المعموره فتطيعهم وتنقاد لهم انقيادا مزريا بغض النظر عن كون هذا اللباس أو هذا الزي الجديد لهذا الموسم أو تلك المناسبة يناسب قوام هذه المرأة أو لا يناسبه وسواء كانت مراسم التجميل والقصات تلائمها أو لا فهي تطيع صاغرة منقادة وإلا عيرت من بقية القطعان المغلوبة على أمرها بأنها متخلفة رجعية فتكون المرأة بهذا تابعة منقادة لاولائك المفسدين المضلين من اعداء الدين والفضيله ودعاتي العهر والرديله من يهود ونصارى وكل اقلف مشرك يفسدون الشعوب والامم ويجرونهم الى الهاويه بهذا الهوسي والخبل الذي لا تفيق منه مجتمعاتهم المعاصره الغارقه في الانحلال الخلقي والنفسي فصارت المراه للاسف الشديد لعبة في يد مصمم الازياء والتجميل حتى اركبوها المركب الصعب وعملوا على جعلها طعما للافساد والانحلال ومما يحسن لفت الانظار اليه وهو من المضحكات المبكيات ان مصمم الازياء في عام 48 و900 بعد الالف جعلوا الموضه في ذلك الحين ان تلبس المراه ثوبا طويلا يلامس القدم فعما ذلك وانتشر وتلقفه الناس عنهم هكذا في بعض الاحيان يصبح الطويل مستحسنا ثم في احيان اخرى يصبح القصير مستحسنا والطويل الساخر مستهجنا هكذا يلعبوا بعقول الناس وهكذا يلعبوا بمبادئهم واعراضهم واديانهم وافكارهم ان قضيه اللباس ايها الاخوان وستر العورات قضيه لا يمكن بحال من الاحوال ان تنفصل عن الايمان والشريعه من حيث المصدر الذي ياخذ عنه الانسان تشريعاته ومن حيث التزام الانسان امر الله فيما يلبس والمحافظه على العفاف والحشمه والصيانه وهذا يكون سددا باذن الله عز وجل لاكبر ابواب الفواحش والموبقات وحفظ المجتمع من الانحلال فهل يعي ذلك من يغالط من الرجال والنساء ويقول ما للدين والازياء وملابس النساء ما للدين وعالم التجميل للمراه ونحن نقول بكل اعتزاز وفخر لا يوجد في هذا اليوم وفي هذا العصر نظام اجتماعي على وجه الارض يحدد ويعين اورات الرجال والنساء سوى هذا التشريع الاسلامي الكامل وبهذا تكون هذه الشريعه هي النظام الوحيد الذي يحمل للبشر قيما ومبادئ حضاريه قويمه في هذا الباب تحول دون تفشي الفاحشه وتصون الاعراض والاخلاق وبهذا نعلم ايها الاخوان سر اعتناء الاسلام بستر الاورات واللباس مع كون التعري مفتاح الشر والفساد الذي إن تمكن في مجتمع من المجتمعات البشرية فإنه يأتي بنيانه من القواعد فتنهار أركانه وتخور قواه ويصبح من غير مضمون العوامل التي تؤثر في تطور اللباس الأصل في قضية اللباس أن الإنسان لبسه لأنه يلائم فطرته ولان الله عز وجل الهمه ذلك وارشده اليه كما عرفنا في خبر ادم وحواء عليهما السلام حينما كان في الجنه ثم ماذا حدث بعد ذلك بعد انكشاف السوئات والعورات بعد الاكل من الشجره ثم اذا نظرنا الى حاجه الانسان وان لم يكن له دين يدين به ما حاجته الى هذا اللباس نجد ان الحاجه الاساسيه هي اي واري هذا الجسد فيستر جسده من حر الشمس ومن برد الهواء وهذا الامر من حيث هو يمكن ان يتحقق بان يضع الانسان على جسده قطعه من القماش فتحصل فتحصل هذه المواراه هذا من حيث الدواعي الاساسيه لموضوع في موضوع اللباس كما قال الله عز وجل وسرابيلا تقيكم الحر اي والبرد ولكن لا ننكر ان ثمه عوامل اخرى تؤثر في هيئه اللباس وصورته في المجتمعات البشريه مما يضفي عليه صبغه خاصه تميز ذلك المجتمع عن غيره هذه المؤثرات كثيره منها الظروف المناخيه مثلا فاذا كانت البلاد بارده فان ذلك يؤثر في نوع اللباس من حيث السماكه ومن حيث تغطيه عامه الجسد لشده الحاجه الى ذلك ومن هذه الامور المؤثره ما تحمله الامه من اخلاق وعقائد ومبادئ وافكار تؤثر فيما يلبسه أفرادها ومن الأمور التي تؤثر في اللباس أيضا الذوق الفطري الذي يتفاوت الناس فيه ومن ثم تتباين مقاييس الاختيار من مجتمع لآخر وهذا شيء نشاهده في مجتمعات المسلمين وغيرهم فالناس تختلف أذواقهم مما يؤثر في ألوان اللباس وغيرهم التي يلبسونها وفي اشكالها كما ان الذوق الفطري يؤثر في اثاث الانسان ومسكنه وما الى ذلك من مقتنياته وايضا من الامور التي تؤثر في اللباس اسلوب المعيشه الذي يتفاوت من مجتمع لاخر وهكذا الظروف الاقتصاديه فالغنى يؤثر في نوع اللباس الذي يلبسه الناس من نفاسه وجودته وهكذا يؤثر الفقر في ذلك فالالبسه التي كان يلبسها مثلا الرجال او النساء في بلدنا هذا قبل 50 سنه ليست كالالبسه التي نلبسها اليوم وذلك ان ما يفتح الله عز وجل للناس من بركات وخيرات يؤثر ذلك في نوع ما يلبسون من حيث الجوده والنفاسه وكذلك من حيث الشكل والجمال والحسن فهذه امور لا شك انها تؤثر فيه وهكذا ما تمتلكه الامه من رصيد حضاري يميزها عن غيرها من سائر الامم ويجعل لها زيًا متلائما مع معايير حضارتها وهكذا التقاليد الشعبيه او ما يسمى بالموروثات القوميه التي يتوارثها كل جيل عن الجيل الذي قبله فانها تؤثر ايضا في الوان لباسهم وهناك ايضا مؤثرات خارجيه باحتكاك هذه الشعوب والامم بخيرها من الطوائف والشعوب والأمم فذلك يقوى ويضعف تاثيره بحسب قوه هذه الامه وتمكنها واعتزازها بدينها وشخصيتها ومبادئها وبهذا نعلم ايها الاخوان ان قضيه اللباس لا تعني بالنسبه للناس انها مجرد قطعه من القماش يستر بها الانسان سوءته او يحفظ جسده من المؤثرات الجويه بل انه يحمل جذورا متاصله في اعماق كل امه ويعبر عن حضارتها ومدنيتها وقيمها واخلاقها وتقاليدها وسائر شؤونها الاجتماعيه فهو في واقع الامر مظهر لتلك الروح التي تعمل عملها في جسد تلك الامه وهو لسانها الذي تنطق به خلفيتها الحضاريه ويعرف الدنيا على شخصيتها الاجتماعيه فالتحول الذي يحصل بسبب هذه المؤثرات مجتمعه او متفرقه قد يكون التحول الواقع محمودا وقد يكون هذا التحول مذموما فاذا كان التحول الذي يقع للأمة يضفي عليها شيئا من الأناقة والحسن والجمال فهذا أمر لا اعتراض عليه اذا كان في حدود ما حدّه الشرع بحيث يحفظ للناس الحشمة والعفاف والستر وتصان الأعراض والأعرات وكذلك يبقى لهذه الأمة كيان واستقلال عن غيرها من الامم فتتميز عن غيرها اما التحول الذي يكون مذموما فهو الانصهار بكل اشكاله وصوره ومعانيه في الامم الاخرى التي تختلف معنا في الدين والعقيده والمبدا والخلق وتختلف معنا ايضا في الخلفيه الحضاريه فهذا التحول إذا وجد في مجتمع من المجتمعات فإنه ينذر بآثار وخيمة ونتائج عكسية تكون الأمة فيها منحدرتان في دركات الانحطاط وترتمي في أحضان غيرها من الأمم فتذوب في شخصيتها وتستجدي لها اللباس من غيرها وذلك تجدي أن الدين واللغة والزي من أهم الدعائم التي تتميز بها الأمة وتنفرد عن غيرها فإذا انهار ذلك فإن ذلك يؤذن بانهيار الأمة واضمح لالها حتى تنقرض وتصبح تدريجيا أثرا بعد عين وتنضم إلى قومية أمة أخرى ولذا نقول إن الأمة تنفر التي تختار زي غيرها وطريقتها في المعيشه تكون بذلك معلنه لما تعانيه من مركب النقص والشعور بالضحاله والافلاس والذل لانها لا تستند الى شيء تعتز به وان اسلافها لم يتركوا لها شيئا تحتفظ به وتعلن نسبتها اليه بكل فخر واعتزاز فهي تنظر الى ماضيها وحاضرها بعين النقص الذي يرثها الخجل حتى انها لا تملك شيئا تستطيع ان تبدع به لنفسها زيا واسلوبا يميزها في المعيشه فيحملها ذلك على استمداد كل شيء من غيرها لتبدو للعالم انها متحضره مهذبه وهذا يكون بمثابه الاعلان بان الحضاره والمدنيه والتهذيب والجمال إنما هو في حياة تلك الأمم التي قلدتها فجعلت أن ماط حياتها مقياسا لكل كمال ورقي وهذا لا يقع إلا من أمة قد فقدت عزتها وكرامتها ونخوتها وشهامتها وهذا يقع تارة بسبب أن الأمة لا تملك رصيدا حضاريا وإذا كان الأمر بهذه المثابة فهو شيء معقول او انه يقع بسبب الهزائم المتواليه المتكرره التي منيت بها تلك الامه في ميادين كثيره فاورثها ذلك شعورا بالذل والنقص والقصور فهي لا تستطيع ان تجاري غيرها فتستجدي منهم كل شيء حتى الزي واللباس نحن حينما نسمع أن هذه الأمور تقع لقوم من الوثنيين ليس لهم قيم ومبادئ وليس لهم رصيد من الحضارة فهذا شيء متصور مدرك نحن نسمع أن هذه السراولات البنطال الذي يقال له الجنس يباع في البلاد التي يصنع فيها أولا وهي بلاد الغرب وعلى رأسها مبادئ امريكا يباع هناك بما يعادل 17 دولارا ولا يزيد على ذلك وقد حدثني بعض من قدم من تلك البلاد ان ما يستعمل من هذه الالبسه وقد تحكك وتمزق انه يصدر الى اليابان ويباع هناك باغلى الاثمان يباع ذلك البنطال الذي قد تمزق يباع بما يقارب ال70 دولارا كل ذلك لشده اعجابهم بالالائق اقوام الذين يستوردون منهم تالف اللباس وقد حدثني بعض الاخوان الذين عاشوا في تلك البلاد ان من اشهر الدعايات واكثرها رواجا بين اليابانيين ومن كان على شاكلتهم هي عمليات التجميل للانف بحيث انهم يشعرون ان انوفهم تمثل عقده تحول بينهم وبين التشبه الكامل بالالائك الغربيين فهم قد صبغوا شعورهم ولبسوا العدسات الزرقاء ولبسوا ثيابهم الثالثه وتكلموا بلغتهم وما بقي عليهم الا ان يغيروا من اجسادهم حتى يطابقوهم مطابقه تامه حينما اسمع هذا الكلام لا استغربه من امه مفلسه ليس لها دين ولا قيم ولا حضاره لكن حينما يقع ذلك من ابناء العقيده حينما يقع من قوم يملكون اكبر حضاره ويملكون اعظم القيم ويملكون أكمل شريعة وهم أفضل الأمم وأعز الأمم وأكرم الأمم على الله عز وجل حينما يقع منهم ذلك فهذا أمر لا شك أنه يبعث على الحيرة ويجعل الإنسان لا يجد له جوابا إلا الشعور بالنقص وقلة الدين وضعف الإيمان والله المستعان هكذا سعيد أصبحنا أيها الإخوان أو أصبح كثير من أبناء المسلمين يتصور أن التقدم وأن الأخذ بأسباب القوة المادية أنه بلبس قبعة وبتغيير لون العينين بلبس عدسات زرقاء وكذلك بأن يلبس بنطالا من الجنس ثم يلبس بنطالا بلوزه او فانيله قد كتب عليها عبارات لربما لم يعرف قراءتها ولم يفهم معناها ثم بعد ذلك يسمع تلك الموسيقى الغربيه هكذا وصلا الانحدار والانحطاط عند كثير من ابناء المسلمين فظنوا ان التقدم والرقي والحضاره انما يكون بذلك والواقع ان من وصل به الفهم الى هذا المستوى المتدني فانه قد منى بحماقه تعي من يداويها لباس النساء في هذا الوقت حينما يتجول الانسان في الاسواق التي تبيع الازياء التي تلبسها النساء لا يكاد يجد لباسا ساترا ضافيا يمكن ان يوصف بانه من اللباس المحتشم بل ان عامه اللباس لباس لا يستر العوره لانه يشف عنها او يكشفها تماما او لانه يجسدها واذا سالت هؤلاء الباعه فانهم سرعانا ما يبتدرونك بالاجابه وهي ان هذا هو الذي يطلبه الناس اليوم لا تكاد تجد في هذه الاسواق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 حتى ان المراه لا تستطيع المشي فيها الا بصعوبه وتلك ازياء طويله لكنها مفتوحه من الجانبين وتلك ازياء اخرى الى الركبه واخرى الى منتصف الفخذين ولربما كانت مفتوحه ايضا من الخلف وتلك طويله لكنها مفتوحه عند البطن مع الظهر وتلك شفافه تظهر الصدر والظهر واليدين وتلك لها كم واحد فقط وتلك لها خيوط رفيعه تحملها وقد تعرت المناكب وما تحتها وتلك قصيره من غير اكمام وانما عليها قطعه شفافه من القماش يقولون لها الشال وذلك لباس قد استورد من عباد البقر والفئران من امم وثنيه هم من احط الامم على وجه الارض من ناحيه من ناحيه الاعتقاد ذلك اللباس الذي يسمونه بالزي الهندي قطعه من القماش تلفها المراه لفا على جسدها ثم يتكشف ما بين ذلك وتلك تنورة قصيرة إلى أعلى الركبتين يقولون لها الميني جوب وتلك أخرى من الملابس يقال لها التي شيرت وهي قميص مغلق الجوانب يكتب عليه بعض العبارات السيئة أو يكون محتويا على بعض الصور للساقطين والساقطات وتلك البلايز أو الفنايل التي تغطي فقط نصف البطن وذالك اللباس ايضا الذي يقال له البودي وهو بدله ليس لها اكمام واما البناطيل فعالم اخر بناطيل جلديه لامعه تعلق بالجسد لشده ضيقها وهناك ايضا بناطيل من الجنس وهناك الوان اخرى لا تلبسها امراه تعرف الحياء والحشمه إنما يلبسها المرأة المترجلة المرأة المتشبهة بأعداء الله عز وجل وتلك تنانير أيضا يقال لها الاستريتش وهي نوع من القماش المطاط الذي يتمدد حسب حجم الجسم ويلتصق به التصاقا شديدا وتلك تنانير تنوره يقال لها تنوره اللف تزر من احد جانبيها ثم بعد ذلك هي ملفوفه من غير خياط اذا تحركت المراه ادنى حركه تبدا ما بين ذلك وتلك ازياء تلبسها المراه في ليله زفافها لباس ابيض يوضع شيء يقال له الطرحه على راسها ولربما حملت بعض الزهور تفعل ذلك من غير فقه ولا وعي وهو شيء يفعله النصارى في زيجاتهم واعراسهم يفعله نساء اليوم من غير ادراك لمعناه ويقام له المهرجانات وعروض الازياء في شرق الارض وغربها واذا سالت المراه التي تفعل ذلك لماذا تفعلينه هكذا الناس يلبسون وقد عمت هذه الالبسه ايها الاخوان وانتشرت وتسابقت النساء كثير من النساء تسابقوا اليها وصار كثير من النساء يستعرضن بها في شتى المناسبات فهذه امراه وصفت حال كثير من النساء في مناسبه من مناسبات الزواج وقد نشر ذلك في بعض الصحف تقول في بعض كلامها مرت امامي واصابني هلع كان نصفها الاسفل الممتد من اعلى الركبه الى الكعبين واضحا تماما تحت الغلاله الشفافه المموجه بلمعان اخاذ اما النصف العلوي فقد حطم بظهوره كل ساتر استدارة الهرمين المكتنزين وما بينهما من حدود اتضحت والكتفين العاريين والذراع الكامل الدسم والجيد المترا المنتهي بطوق ملفوف على الرقبه بشده حتى انتفخ اعلى واسفل العنق واخرى اختارت الكشف عن منطقه الوسط حيث تضع الترتر البراق على منطقه السره وتترك للتهويه الجوانب المجاوره لهذه المنطقه ومن البديهي صار خلع الاكمام ومن البديهي اكثر خلع الازرار ومن البديهي اكثر واكثر لبس قصير جدا وضيق جدا ومثقوب من كل الجهات جدا جدا وهذه ثالثه عباره عن هيكل عظمي متحرك فخوره بامتدادها الفارع كعود القصب بلا زوائد وبلا ادنى تكلفه في شراء القماش اللماع حيث اكتفت بمتر واحد حل محل ورقه التوت في ثلاث مناطق فقط لا اكثر وكل الباقي للفرجه ولمن يريد ان ينهش في العظام البارزه والرابعه لا اعرف ما الذي اختارت ان تغطيه وهذا سهل الاحصاء اكثر من الاخر المكشوف وما يثير الدهشه ان العاري اولى بالستر لكن الثقه الزائده عند بعضهن تلفت النظر حين لا يترددن في تعريه الاجزاء المكرمشه والاخرى المقرحه بالدمامل وغيرها الكانحه اللون كبقعه بارزه في غسيل قدر وهذه جميله اي نعم جميله لكنه الجمال الفاسد الذي افسده الابتذال حتى انقلب الى الضد فاي جمال ممكن ان يحس في لوحه مغشوشه اسباب انتشار الالبسه المخالفه للدين والخلق بين اوساط النساء اقول ايها الاخوان هذا له اسبابه الكثيره ولم ياتي طفره بين عشيه وضحاها فمن اهم اسبابه تفريط من والله الله عز وجل امر هؤلاء النساء فانت ايها الولي حينما تفرط وحينما تقل الغيره عند الرجال فيسمح الرجل لموليته ان تذهب بهذه الالبسه وتخرج بها فان ذلك امر يعد من الاخلال بالواجب ومن التضييع بالرعيه الذين استرعاك الله عز وجل اياهم فضعف التربيه لدى الرجل وكثره المشاهده مشاهده الرجال للعري بانوانه في الافلام وكذلك على اغلفه المجلات وفي داخلها وهكذا ما تصوره كثير من تلك الافلام بان الرجل الغيور انه انسان متخلف وكذلك ايضا ضعف قوامة الرجال في البيوت فصار النساء في كثير من الاحيان يدبرن ويلبسنا ما شئنا ويذهبنا حيث تشاء الواحده منهن وهكذا حينما ينشغل الرجل ب اموره الخاصه ويعرض عن هؤلاء البنات والزوجات ولا يدري ماذا يلبسون والى اين يتوجهون ومن اسباب هذه الظاهره هو ضعف الايمان وضعف الوازع الديني لدى بعض النساء ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء النساء ليس لديها اصلا الرغبه في معرفتي الحكم الشرعي وانما هي تريد ان تلبس ما شاءت ولا ترفع راسا لهذه الامور واذا حدثت عنها او نوقشت فيها فانها تجاوب باجابات بارده فمثلا اجري حوار في بعض المجلات مع بعض النساء اللاتي يلبسن البنطال قيل لاحداهن لماذا ترتدين البنطال فقالت لانه الموضه قيل لها هل تعلمين انه حرام فماذا اجابت قالت قولي والله تقول ذلك على سبيل السخريه واخرى سئلت هذا السؤال فقالت للسائله لا تقولي حرام فقالت لها بل هو حرام فقالت من قال فقالت افتى بذلك فضيله الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله فقالت الحمد لله انه ليس ابن باز تقول ذلك ساخره فقالت لها من تحدثها بل قاله الشيخ ابن باز رحمه الله في كتاب لا يحضرني فقالت اريحي نفسك لن اقتنع واخرى وجهها اليها هذا السؤال فقالت السوق كله كذلك فقيل لها بل يوجد اشياء اخرى فقالت لكن هذا هو الغالب فقيل لها اما تعلمين انه حرام فقالت علمت فقيل لها وماذا عملتي فقالت اوه يا لطيف كل شيء عندكم حرام واخرى وجهها اليها هذا السؤال فقالت هذا مريح جدا والحركه فيه مريحه ولربما قالت بعضهن انه استر وقيل لها هل هذه الملابس الاخرى عباره عن سلاسل وقيود فقالت سريعا على وجهي المغاضبه ماذا تريدين بالضبط فقيل لها علمت انه حرام قالت حرام عليكم اذا والى اخره ما في هذا الحوار الذي يبين حال كثير من النساء من عدم الجديه في معرفه الحكم الشرعي اقول من ايضا الاسباب التي اورثت هذه الالبسه القنوات الفضائيه والمجلات الهابطه التي يتربى عليها كثير من النساء عبر الايام والليالي فاذا اجمنت المراه هذا النظر فان ذلك ينطبع في نفسها ولا تجد فيه رباده بل تجد المراه التي تظهر على صوره بصله في تمثيليه او فيلم تلبس هذه الألبسة وهكذا تلك المرأة المرموقة أو المذيعة المشهورة أو غير ذلك تلبس هذه الألبسة وكثير من الناس كأسراب القطى جبلوا على تشبه بعضهم ببعض وهكذا دور الأزياء وما يجري في داخلها من العبث حيث تصمم ما شاءت وتفصل ما شاءت وتقترح على النساء الموضات وألوان المشهورات الالبسه فهذه الدور تفتك فتكا ذريعا في كثير من الاحيان في هذه القضايا ومن اسباب ذلك ايضا الالغاء التام للتفكير والعقل الذي اكرمنا الله عز وجل به فكثير من الناس لا يفكر بعقله يفكر بعقول الاخرين الى اي شيء يتجه الناس في هذه الايام فهو يفعل فعلهم ماذا يلبسون ماذا يعجبهم ما الذي يناسبهم الموضه هذه الايام كذا الناس هذه الايام يحبون كذا فيلبسوا ذلك ولو كان ذلك قبيحا واذا اردت ان تعرف ذلك انظر الى الوان من هذه الالبسه الممجوجة في الاذواق السليمه كيف يلبسها النساء ويتباهين بذلك وهي في غايه القبح بل انظر الى تلك القصات التي يقصها بعض الشباب حيث يحلق نصف الراس ويبقي النصف الاخر لانه راى ذلك اللاعب المشهور في كاس العالم الذي قد سجل رقما كبيرا من الاهداف قد حلق شعره ولم يبقي الا ناصيته فقام هذا الشاب المسكين فحلق شعره وفعل فعله من غير تفكير ولا تروي فأقول كثير من الناس يقعون فيما لا يليق في امور اللباس وفي غيرها من الامور كل ذلك بسبب التفكير بعقول الاخرين ومن ذلك ايضا حرص النساء على الموضه والرغبه في شراء كل جديد ومن ذلك ايضا الاسفار حيث ترى المراه ويرى وليها تلك النساء الكاسيات العاريات في المطارات وفي الشوارع والفنادق والاسواق في بلاد لا يعرفون الحياء ولا يعرفون الدين ولا يعرفون الخلق والاعراف والحشمه والعفاف ومن الاسباب ايضا ان هذه الالبسه لربما كانت سائده في الاسواق ومن الاسباب ايضا القدوه السيئه حيث ان بعض النساء التي لربما يقتدى بها لتدينها ربما لبست شيئا من ذلك فيحتج كثير من النساء بها ويقولن فلانه تلبس ذلك وهكذا ايضا انعكاس المفاهيم وانقلاب المقاييس حيث يظن كثير من الناس ان التقدم والتمدن والرقيه والحضاره انه بتعريه الاجساد وكذلك ايضا ما لدعاتي التبرج عبر الوسائل المختلفه من جهود جبارة كبيره في تعريه نساء المسلمين والسعي لاضلالهن وتعريهن من كل خلق ودين وعفاف وحياء شبه شبه شبه عوره المراه من السره الى الركبه العوره ايها الاخوان تطلق على كل مكمن للستر بكل شيء يستره الانسان انفه وحيائه فهو عوره وكل شيء يستحيى منه اذا ظهر فهو عوره وهي بهذا الاعتبار كل ما حرم الله عز وجل كشفه امام من لا يحل له النظر اليه فيقال لذلك عوره لما في اظهاره امام الغير من القبح والاخلال بالصفه الانسانيه الكريمه والاداب العامه او لما يسببه كشف ذلك من اخلال بالاخلاق وزيوع للمفاسد العظيمه التي تفسد المجتمع كما يقال لها سوءه ايضا لان ابدائها امر يسوء صاحبها وهو شيء سيء ايضا قبيح وفعل غير مستحسن فالسوءه اذا ما يجب ستره ويستحيى من ابدائه كما قال الله عز وجل يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس يوارى سوئاتكم وريشا وكما قال فاكل منها فبدت لهما سواتهما فكل ما وجب ستره لما في ابدائه من الفتنه فهو عوره كما قال الله عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولربما سميت عوره نظرا لما يلحق كاشفها من العار والمذمه ولذا قيل للمراه بكاملها قيل لها عوره بعد ذلك اقول العوره تطلق باطلاقات متعدده لا بد من معرفتها من اجل ان نفهم اصل هذه المساله فالعوره في الصلاه هي ما يجب ستره فيها على خلاف بين اهل العلم هل هو الوجه او الوجه والكفان او الوجه والقدمان فهذه عوره تختلف عن العوره التي تكون باطلاق اخر فهذا هو اطلاقها الاول والعوره تطلق باطلاق اخر بمعنى العوره في حق النظر سواء كان الناظر اجنبيا او محرما او كان من النساء فهي ما يحرم اظهاره كما يحرم النظر اليه فالعوره عوره المراه امام الرجال الاجانب المراه جميعا عوره هذا يختلف عن العوره في الصلاه والعوره امام المحارم سياتي الكلام عليها والعوره امام النساء سياتي الكلام عليها الاطلاق الثالث للعوره هو انها تطلق على كل شيء يستره الانسان انافه وحياء بعد هذا اقول ما هي عوره المراه امام المحارم عوره المراه امام المحارم هو أن المرأة جميعاً عورة أمام محارمها من أب وأخ وعم وخال وما إلى ذلك سوى ما يظهر عادة في بيتها في مهنتها وذلك كالكفين والقدمين والوجه والشعر وموضع القلادة من النحر وموضع السوار من الذراع وموضع القلادة موضع القرت من الاذن وما اشبه ذلك من مواضع الزينه التي تظهر التي تظهر عاده دون ما يستر عاده كالفخذ والبطن والظهر والصدر وما الى وما الى ذلك وهذا قال به كثير من اهل العلم هو قول الحنفيه وهو وجه في مذهب الشافعيه ورجح بعضهم انه الصحيح من مذهب الحنابلة وبه قال الامام مالك رحمه الله فقد صرح بانه لا ينظر من محارمه الى معصم ولا ساق ولا جسد وكره الامام احمد ان ينظر الرجل الى الساق والصدر من امراه ابيه وامه واخته وبمثل ذلك قال ابن قدامه رحمه الله صاحب المغني وكان من كلامه وليس له النظر الى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما وغير هؤلاء كثير وامامي كثير من النصوص التي صرح بها العلماء بما ذكرت ومن اوضح الادله الداله على هذا القول هو قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهم او اباء بعولتهم ووجه الاستدلال بهذه الايه ان الله عز وجل استثنى هؤلاء في النظر الى الزينه وهي نوعان زينه ظاهره وهي الثياب وباطنه وهي هذه المواضع من الجسد التي تظهر عاده كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الزينه زينتان فالظاهره منه الثياب وما خفي الخلخانان والقرطان والسواران وما الى ذلك ثم ايضا معلوم ان الناس في بيوتهم يختلطون ويدخل هؤلاء المحارم في اوقات مختلفه فيصعب التحرز من ذلك ولهذا كان من يسري هذه الشريعه ومن رحمه الله عز وجل انه رخص للمراه المسلمه ان تبدي هذه المواضع لم يحارمها ولم يشدد عليها في ذلك بل ان بعض العلماء ايها الاخوان قالوا اكثر من هذا واذكره على سبيل المبالغه حيث قال بعضهم لا يرون منها الا الوجه والكفين دون سائر الجسد وهذا قال به ائمه كبار من السلف وهو قول لبعض الائمه بل منع بعض السلف ان تبدي المراه شعرها لولدها بل ان بعضهم قال لا يبدو منها الا الوجه والكفان فعلى كل حال الاقرب انه يبدو منها ما يظهر عاده في بيتها وهو ما ذكرته واما عوره المراه امام المراه فالراجح انها كعورتها امام المحارم فيجب عليها ان تلبس امام النساء وامام المحارم لباسا تنطبق عليه شروط اللباس الشرعي وهي معروفه وذلك ان يكون ساترا بان يغطي المواضع التي يجب تغطيتها ولا يظهر الا ما يظهر عاده فهذا اللباس يجب أن لا يشف وضابط ذلك أن لا يظهر من تحته لون الجسد وكذلك يجب أن لا يصف بأن يكون ضيقا يصف حجم أعضاء المرأة وكذلك أيضا يجب أن يكون هذا اللباس من لباس النساء لا يكون من لبس الرجال وكذلك لا تتشبه به بالكافرات وغير ذلك من الشروط المعروفه وقد جاء المنذر ابن الزبير من العراق فارسل الى اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها بعدما كف بصره بكسوه من ثياب من مرو ثياب مرويه نسبه الى بلدي مرو وهي ثياب رقيقه فلمستها بيدها ثم قالت اف رد عليه كسوته قال فشق ذلك عليه وقال يا امه انه لا يشف قالت ان لم يشف فهو يصف ان لم يشف فهو يصف وكذلك ما جاء عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه مما أهداها له دحيه الكلبي فكسوتها امراتي فقال ما لك لم تلبس القبطيه قلت كسوتها امراتي قال فمرها تجعل تحتها غلاله فاني اخاف ان تصف حجم عظامها فعلى كل حال يجب ان تتوفر هذه الامور في اللباس من اجل ان يكون مباحا هذه هي عوره المراه امام النساء وهذا قال به جمع كثير من العلماء ايضا والدليل عليه هو ان الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهم او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم فذكر النساء في هذا السياق مع غيرهن من محارم المراه فجمعت هذه الايه بين المحارم وبين النساء فدل ذلك على ان الحكم واحد واذا كان الامر كذلك فلا يجوز ان نفرق في عوره المراه بين النساء وبين عورتها امام محارمها لان الله عز وجل ساق ذلك في سياق واحد ومن ثم فاستوت العوره عند اذن في حال كون المراه عند محارمها وفي حال كونها عند النساء ومواضع الزينه التي اشار الله عز وجل اليها في هذه الايه ولا يبدين زينتهن المراد به مواضع الزينه من جسدها وقد اخرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا اله الا الله ماذا انزل الله من الفتن ماذا انزل من الخزائن من يوقظ سواحب الحجرات كم من كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره ثم قال البخاري رحمه الله قال الزهري وكانت هند لها ازرار في قميها بين أصابعها قال الحافظ والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لأن لا يبدو منه شيء فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات وقد نص كثير من العلماء على ما ذكرت وأنقل لكم عبارتان لعالم واحد وهو الشيخ محمد العثيمين رحمه الله حيث يقول ضمن كلام له في هذه القضيه وقد ذكر شيخ الاسلام ان لباس النساء في بيوتهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت اما اذا خرجنا الى السوق فقد علم ان نساء الصحابه كنا يلبسنا ثيابا ضافيات يسحبنا على الارض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخينه الى ذراع ولا يزيدن على ذلك واما ما اشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المراه الى عوره المراه ولا الرجل الى عوره الرجل وان عوره المراه بالنسبه للمراه ما بين السره والركبه من انه يدل على تقصير المراه لباسها فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المراه ما بين السره والركبه حتى يكون في ذلك حجه ولكنه قال لا تنظر المراه الى عوره المراه فنهى الناظره لان اللابسه عليها لباس ضاف لكن احيانا تكشف عورتها لقضاء حاجه او غيره من الاسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنظر المراه الى عوره المراه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوره الرجل فهل كان الصحابه يلبسون عذرا من السره الى الركبه او سراويل من السره الى الركبه وهل يعقل الان ان امراه تخرج الى النساء ليس عليها من اللباس الا ما يستر ما بين السره والركبه هذا لا يقوله احد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي فهمه النساء من الحديث لا صحة له إلى أن قال والخناصة أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كف الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل مباشرة او نحوه فلها ان تشمر الى الركبه وكذلك لو احتاجت ان تشمر الذراع الى العضد فانها تفعل ذلك بقدر الحاجه فقط وقال في موضع اخر فالضيق الذي يبين مفاتن المراه لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء وهذا كلام واضح بل ان بعض العلماء نصوا على ان المراه المسنه لا يجوز لها ان تخرج امام الفاجره من النساء المسلمين الا كما تخرج امام الرجل الاجنبي قالوا لانها لا تؤمن عليها فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها وقد صرح بذلك العز بن عبد السلام وقال به طائفه من الفقهاء قديما وحديثا بل ان اكثر العلماء يقولون ان المراه الكافره لا يجوز للمراه المسلمه ان تظهر لها الا كما تظهر امام الرجال الاجانب ونص الامام احمد على ان المراه المسلمه لا يجوز للكافره ان تنظر منها الى شيء وانما هي بمثابه الرجل الاجنبي لها وقد نص على ذلك الحنفيه والمالكيه وهو قول للشافعيه وصححه من مذهبهم البغوي والنووي وهو روايه عند الحنابلة وبه قال ابن عباس وعمر بن الخطاب وقال به مكحول وسئل الامام احمد عن المسلمه تكشف راسها عند نساء اهل الذمه قال لا يحل لها ان تكشف راسها لان الله يقول او نسائهم وذلك ان هذه الايه خصت النساء بهذا الاختصاص فقالت او نسائهم فدل ذلك على ان المراد نوع من النساء خاص وليس المراد عامه النساء اي النساء المسلمات وقد صرح بذلك ايضا النووي رحمه الله ورجحه واستدل على ذلك بهذه الايه وهو اختيار الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره وابن عطيه في تفسيره ورجحه القرطبي ايضا في كتابه التفسير فهذا كله يدل على مدى ما وقع من التسهل والتفريط الذي وقع به كثير من نساء المسلمين اليوم مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله توسط في هذه المساله وقال يجوز للمراه الكافره والفاسقه ان ترى منها الوجه والكفين ويقول فتكون الزينه الظاهره والباطنه بحسب ما يجوز لها اظهاره لذا كان اقاربها تبدي لهن الباطنه حكم الالبسه التي تبرز مفاتن الجسد اقول هذه الالبسه التي يلبسها كثير من نسائنا اليوم من البنطال والالبسه الضيقه جدا والالبسه العاريه التي يلبسها نسائنا في كثير من المناسبات هي البسه محرمه والادله على ذلك كثيره منها عموم الادله الداله على ان النساء عورات يجب سترهن ومن ذلك ما اخرجه الترمذي وابن خزيمه وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره سجل ذلك على ان الاصل في المراه انها عوره فلا يستثنى الا ما دل الدليل عليه وقد دل عمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم على ان المراه تظهر المراه ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والقدمين والشعر والجيد ونحو ذلك اما ما عدا ذلك فان الاصل فيه الستر ويمنع كشفه واظهاره ومن الادله الداله على ذلك ما اخرجه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما بعد وذكر من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن امثال اسلمت البخت المائله لا يرينا الجنه ولا يجدن ريحتها ومن لبست هذه الالبسه صدق عليها انها كاسيه عاريه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد انها تلبس هذه الالبسه امام النساء او انها تلبس ذلك امام المحارم او انها تلبس ذلك امام الرجال الاجانب والاصل بقاء العام على عمومه الا لمخصص والاصل بقاء المطلق على اطلاقه الا لدليل يدل على تقييده وقد ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رقة الثياب للنساء فقال الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات وقال عمر رضي الله عنه ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها ومن الأدلة الدال على تحريم هذه الألبسة أن أطمارها عامتها من ثياب الكفار ومن ازياءهم فاذا لبستها المراه تكون قد تشبهت بالكافرات والتشبه بالكفار فيما كان من خصائصهم الدينيه او ما كان من خصائصهم العاديه لا يشترط فيه قصد الفاعل وانما يكفي فيه الموافقه في الظاهر فقط كما صرح بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وقد اخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد راى عليه ثياب الكفار ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها واخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه ارسل الى المسلمين في خراسان اياكم والتنعم وزي اهل الشرك واخرج الامام احمد وابو داوود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو فهو منهم ومن الادله على ذلك ايضا ان كثيرا من هذه الازياء لا سيما البنطال فيه تشبه بالرجال وقد ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك كما اخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء واخرج الامام احمد وابو داود من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المراه والمراه تلبس لبس الرجل واخرج ابو داود من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجله من النساء كما اخرج الامام احمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص انه راى امراه متقلده قوسا وهي تمشي مشيه الرجل فقال من هذه فقيل هذه فلانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء الحديث يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان ليس مقصود الشارح مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينهن وبين الرجال بل الفرق ايضا مقصود حتى لو قدر ان الصنفين اشتركوا فيما يستر ويحجب بحيث يستبه لباس الصنفين لا نهو عن ذلك ولهذا جاءت صيغه النهي بلفظ التشبه بقوله لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء الى اخر ما ذكر ومن الادله على تحريم ذلك ان هذه الازياء مخالفه لهدي نساء المسلمين فان الاصل في نساء المسلمين الستر والصيانه والحشمه وهذه الالبسه فيها من منافات الحياء والحشمه ما فيها فهي البسه فاضحه لا يرضى بها المؤمن الذي يغار على نسائه فبهذا تكون ممنوعه وقد دخل نسوه من بني تميم على عائشه رضي الله عنها عليهن ثياب الرقاق فقالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر فلما رأتها قالت لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا فكيف لو رأت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الخلاعة التي يفعلها كثير من النساء في صالات الأفراح في هذه المؤمنات الايام ومن الادله على تحريم ذلك ايضا ان لباس المراه لمثل هذه الثياب والازياء الفاضحه فيه خرم للمروءه وافساد للفطره ونزع للحياء والحياء تاج للمراه فاذا ذهب الحياء فعل العفاف فعل العفاف السلام وقد اخرج البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين الحياء من الايمان وجاء ايضا من حديث يعلى بن اميه كما اخرج ابو داوود والنسائي ان الله حي ستير يحب الحياء والستر ومما يدل على ان ذلك لا يجوز ايضا ان لبس المراه لهذه الازياء يؤدي الى التبذل وترك الحجاب بكامله وهذا شيء مشاهد ان النساء اللاتي اعتادنا على التزيي بهذه الازياء انهن من اكثر النساء تساهلا بالحجاب و تبذلا عند خروجهم فإلى الله المشتكى علاج هذه الظواهر من العلاج أيها الإخوان أن يقوم أولياء أمور النساء عليهن بما أمرهم الله عز وجل به فيمنع نسائهم من هذه الألبسه فلا يجوز لك أن تلبس محارمك شيئا من اللباس إلا تحت اشرافك واطلاعك ف هذه قضيه يطل الحديث فيها ولكن يكفي فيها هذه الاشاره والتنبيه ومن ذلك ايضا انه يجب على من بسط الله عز وجل يده ان يقوم على دور الازياء والمشاغل فيكون هناك رقابه على هذه الدور وما تفصل للنساء وما تعرض عليهن في تلك الكتالوجات التي تستورد تلك الالبسه من قوم لا يؤمنون بالناهي ولا باليوم الاخر ثم يلبسها نسائنا بعد ذلك فهذا مسخ لهويه المجتمع والشعب فكيف نرضى بذلك ايها الاخوان مع انه مسخ للدين ومن ذلك ايضا التربيه الايمانيه وغرس الحياه في الجيل من الصغار فالبنت يجب ان تلبس الالبسه المحتشمه الساتره منذ نعومه اظفارها فلا نلبسها القصير ونقول صغيره ولا نلبسها ما يسمى بالحفر الالبسه العاريه ونقول هذه بعد صغيره فانها تنشا على ذلك وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه فعودوا البنات على الحشمه والستر من الصغر ينشان على ذلك وهكذا الذكور من الابناء ينبغي أن نربيه على الغيرة من الصغر فإذا رأى أخته قد لبست لباسا لا يليق نصحها وتكلم وقال ما تخرجين بهذا هذا لبس لا يحسن ولا يجمل ولا يليق أما أن نربي الأولاد على ضعف الغيرة وعلى الخنوع فيرى أخته منذ أن نشأ ويرى أمه تخرج بهذه الألبسة فكيف ينكر بعد ذلك على زوجته أولاد وعلى بناته وماذا ننتظر منه من التربيه بعد ذلك ومن ذلك ايضا ان نغرس في النفوس ونقرر ان قضيه الستر والحجاب والحشمه انها دين وانها فطره وليست قضيه ماخوذه من التقاليد والعادات وانها تتغير بحسب الوقت والزمان والمكان ثم اذا خرج نسائنا بعد ذلك خرج النبي سوره تبعث على الخجل والحرج عند كل غيور فتلقي جلبابها وتخرج مبديه لمفاتنها وكانها ليست امراه تدين بدين يحرم عليها ذلك ومن ذلك ايضا ان نكثف التوعيه والبرامج التي توجه الى المراه فما المانع ان يوجد يوم كامل للمراه في ايام السنه او في الاجازه الصيفيه او يوجد اسبوع خاص لتوعيه المراه وما المانع ان نقوم بجولات مكثفه في الاسواق وصالات الافراح فيعطى لهؤلاء النساء الفتاوى التي اصدرها علماؤنا في حكم هذه الالبسه وان ذلك امر لا يجوز وكذلك تفقيه النساء عبر الدروس والمحاضرات والاذاعه وما اشبه ذلك ببيان هذه القضايا فلا يترك النساء بين جهل وبين هوا فان ذلك يؤدي الى عواقب وخيمه والوقت قد انقضى وبين يدي اكثر من 20 فتوى لعدد من العلماء في تحريم هذه الالبسه ومن ذلك بيان من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه يصرح بتحريم هذه الملابس على النساء وقد تعمدت في هذا الدرس ايها الاخوان ان اصرح باسماء كثير من العلماء وأن أذكر فيه أدلة مع أن مثل هذه المناسبات قد لا يحسن فيها ذلك لأنها تخاطب العامة والخاصة لكني أعرف أن كثيرا من النساء تردد وتحتج أن المسألة خلافية أو أن عورة المرأة أمام النساء من السرة إلى الركبة فأردت أن أضع صورة المسألة أمام الجميع وأبين الحكم فيها بما لا يدع مجالا لهؤلاء المرأة المجادلين من النساء هداهن الله عز وجل وبعد ذلك اسال الله عز وجل ان يلهمنا واياكم رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يرزقنا واياكم التقوى ففت فت فتوى بيان في لباس المراه عندما حالها ونسائها صادر من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء الحمد لله رب العالمين بصلاه وسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الاسلام قد بلغن الغايه في الطهره والعفه والحياء والحشمه ببركه الايمان بالله ورسوله واتباع القران والسنه وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساتره ولا يعرف عنهن ما تتكشف والتبدل عند اجتماعهن ببعضهن او بمحارمهم وعلى هذه السنه القويمه جرى عمل نساء الامه ولله الحمد قرنا بعد قرن الى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والاخلاق لاسباب عديده ليس هذا موضع بسطها ونظرا لكثره الاستفتاءات الوارده الى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء عن حدود نظر المراه الى المراه وما يلزمها من اللباس فان اللجنه تبين لعموم نساء المسلمين انه يجب على المراه ان تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان وشعبه من شعبه ومن الحياء المامور به شرعا وعرفا تستر المراه واحتشامها وتخلقها بالاخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنه ومواضع الريبه وقد دل ظاهر القران على ان المراه لا تبدي للمراه الا ما تبديه لمحارمها مما جرت العاده بكشفه في البيت وحال المهنه كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن الان تام واذا كان هذا هو نص القران وهو ما دلت عليه السنه فانه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابه ومن اتبعهن باحسان من نساء الامه الى عصرنا هذا وما جرت العاده بكشفه للمذكورين في الايه الكريمه وما يظهر من المراه غالبا في البيت وحال المهنه ويشق عليها التحرز منه ك انكشاف الراس واليدين والعنق والقدمين وام التوسع في التكشف فعلاوه على انه لم يدل على جوازه دليل من كتاب او سنه هو ايضا طريق لفتنه المراه والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن وفيه ايضا قدوه سيئه لغيرهن من النساء كما ان في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم اخرجه الامام احمد وابو داود وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى عليه ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس وساؤن كاسيات عاريات مايلات مملات رؤوسهن كاسممة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا ومعنى كاسيات عاريات هو ان تكتسي المراه ما لا يسترها فهي كاسيه وهي في الحقيقه عاريه مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها او الثوب الضيق الذي يبدي تقاطع جسمها او الثوب القصير الذي لا يستر بعض اعضائها فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه امهات المؤمنين ونساء الصحابه رضي الله عنهن ومن اتبعوهن باحسان من نساء هذه الامه والحرص على التستر والاحتشام فذلك ابعد عن اسباب الفتنه وصيانه للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحس كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الالبسه التي فيها تشبها بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه كما يجب على كل مسلم ان يتقي الله في من تحتوي لا يته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الالبسه الخالعه والكاشفه والفاتنه وليعلم انه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامه نسال الله ان يصلح احوال المسلمين وان يهدينا جميعا سواء السبيل انه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء